Olaik, ikalavina Angam Allahu Alayhim, z Nabiin, z Adama, a z kteří nás převzali, يَأْتِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا